آیا من الله رحمت Thank mm -hmm. you. يا العرب يا ما قد قد هذا بقلن سجالك تبقى لك فسكنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض وأتلاف الليل <تصفيق> <تصفيق> الذين يذكرون الله ma gan si da a ku We. <laughs> بَقَالَكَ فَسِنَ ذَبْنَاتُ <تصفيق> رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُبِتِ لِنَارَ فَقَدْ خَزِينٌ و <تصفيق> مال لا منادي ينادي <تصفيق> ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا زين وا تو بناماله तेरे وا تو بناماله तेरे يا رب بناهتي ناما بناه على رسلك ولا ربنا <required> <تصفح> <poured…ấy> زنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف right <laughs> mhm <laughs> <laughs> بِذَنِّنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا ربنا وآدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوما القيامة إنك لا تخلف yeah <laughs> hello <laughs> nako ko ba palabi na nga تزال النهار الثواب ثواباً <تصفيق> <تصفيق> من عند الله والله عنده حسن ثوابا من عند الله والله عنده حسن كها تسوى وأوطش ليلى وأخرج فقاها ولرطب اخذ ذلك بسم <تصفيق> الله <تصفيق> رحيم. بسم الله بسم الله روح ما بسم الله روح ما papa sam kaaga sa misim mil na باثم كان فانثوا واضبطنا لذا وقف في مقدمة شعائر الصلاة الجمعة التي ننقلها إليكم من مسجد الخازن ضارة القاهرة علينا الشيخ شعبان عبد الصياد ما تيسر من آيات الله البينات